أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لنفال قل لنفال لله والرسول فاتقوا الله وأفلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 ينفقون اولىك هم المؤمنون حقا لهم درجات عين عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِقُ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 فَإِن لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْوُهُّمْ أَدْبَارًا وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ الله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 تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا ما لا تفعلون وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده جَزْرٌ عَظِيمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ والله لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفضل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ تَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آمَنًا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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فأََّ للِلذَانِ خُم سَنقُ وَالِغُوَسُولِ وَلِذِ قُربَ وَالْيَتَمَا وَالْمَسكين وَبنِ السَّبيل وَالْمَسكين وَبنِ السَّبِيلِ إِكُ تُمُ أََتُ بِالَّهِ وَمَا وقالنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القفوى والركب أسفل منكم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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 وَلَا تَكُوا كََّبينَ قَج مِن جِيَارِهٍِ بَطَرَ وَرِئ أَ النَّاسِ وَيَفُدّونَ عَ سَب الل واللهَّهُ بِمَا يَعْمَلونَ مُحطُ وَإِزًا يَنَ لَهُم الشَّيطَانُوا أَْم لَهُم وَقَالَ غوالِبَنَكُم الْ اليَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِن جَعُ الَّكم فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ كَفَعَلَا عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنْ يَخَافُوا اللَّهَ يَحْفَظُوهُمْ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 وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ اِذْهَبُوا فَمِنْهُمْ مَّن فِي الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَّن فِي الْمَلَأِكَةِ ذَلِكَ بِمَا قدمت فَدَأْ بِآال فِي الْعَوونَ والَّبينَ مِ قَابِِهِمْ كَفَروا بِآياتةِ الله فَأَقَدَهُم اللهَّ بِذُنوا بِجِمْ إِ اللهَّ قَُّون شَديدُ العقاب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 مَا يَعْقُدُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَنَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذِ بَيْنَهُمْ مَن خُنَفُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْدِلْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 ِبونَ بِه عَدَ اللهَّ وَعدوَةُم وَآ خَيينَ مِن دُونِهِم لا تَعلَونَهُم اللهَّهُ يَعلَهُم وَماَا تُم فِقُمِ شَي إِ فيِي سَبيل اللههِ وَفَائِلَكُمْ وَآتُم لا تُبْلَمُون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 وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون أَلَا نُخَفِّفُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ دَعْفًا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 ما كان لنبي أن, أن يكون له أسرا حتى يثخن في لوم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم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 ققلم في أيذكم مَِ لَسَر إ علَِ اللههُ في قُلوبِك خييروتِكم خيير إ علملَ اللههُ في قُلوبك خييرًا يوتِكم خييرًا م أخِذَم وَو في الَّك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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آموا ونصروا أولئك بعضهم أولياء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 وال ب كَفَروا بَعْضُهُمُ أَو ل بَعضٍ الل تَفعَنُهُ تَكُ فثْنَةُ فِيلَررضِ وَفَسَادُ كَبد وََّ بِينَ آامَنوا وَهَا جَروا وَجهَد فِي سَبِل اللهَّهِ والَّذينَ آ وَنَفَرُون أُل